والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفوه إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار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 وسخر الشمس والقمر كل يدري لأدل مسمى ألا هو العزيز الوفار خلقكم من نفس واحدة ثم دعل منها زودها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواد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 وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً أَزِرَةً أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُهُ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ودع لله أندادا ودع لله أندادا ليضل عن سبيله قلت متى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين دتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ أَزْذَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ ثَأَتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ أَيَّتِكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن تُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي دَمِ بِاللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْسَّاهِدِينَ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 قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمارا حتى إذا داؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين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 وَقُلْ يَا بَنِيَّ وَقِيلَ حَرَمٌ مِّنَ اللَّهِ فَلَا